الجمهور الكريم اهلا ومرحبا بكم في هذه السهره الكبرى هنا بمدينه مدريد هذه الليله لنا لقاء مع الفنان الكبير نجيب السلام عليكم الله يحييك معنا في هذه السهره دي احنا مازال معكم حتى الصباح مرحبا مرحبا أتبارك بل عليكم أسعادت أسعادت أسعادت تابييات صرف با أخوة ونديه وراء يعود صرف رشيد وحاجة فاطمة the mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sent <laughs> el